كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله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 وَُنَِّلُ عَلَْكُم مِنَ السَّم إِمَا ل يُطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ وَيُذْهِبَ عَكُمْ لِجِزَ الشَّي طَالِ وَالْيَرُ قُلُوبِكُمْ.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 قُلْ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَمَن كَانَ مِنكُمُ مُؤْمِنًا فَلْيُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله شديد ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا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 ذلكم وان الله مبوهن كيد الكافرين ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودون عدوا لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله وان الله مع المؤمنين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 وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصًّا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ يَخَافُونَ أَن يَتَخَطَفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُكُم وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ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 لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هذا إِنْ هَذَا إِلَّا اسْتِطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِعْ عَلَيْنَا فأَمْطَجَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتَيْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ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 والَّذينَ كَفَُوا إ جَهَنَّ مَ يُحْشرون لمِيزَ اللههُ خَبسَ مِنَ الطيبِ وَاجَعَلَ الْ بَعْضَهُ على بَعْضٍ فَْركُمَهُ جعَ.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 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلُّوا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ واعلموا أن ما غنيتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي, ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما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 فَشِلْلتُم وَلا تَنازَعةُم فيِي الأمْرِ وَلاِ اللهه سََّم إِهُ عَليمُم بذاتِ الصّدور وَذُْركُمهُم إذ تَقَيتُم فيِي عيُنِكُم قَليلَ وَيُقَِّلُكُم وَيُقَِّلُكُم فيِي أَيُونِهم لَقضَ اللههُ أَمْرًا كََ مَفرْول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 فَلََّا تَراءَةِ فِيأَتَنَكَ صَعَلَ عَاقِبَيْهِ وَقَاال وَقَالَ إِ بَرِي أُم مِنْكُمْ إِ ارَا مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ هَٰؤُلَاءِ ۚ قُلْ هَٰذَا بَلَاءٌ مِّن رَّبِّي ۖ وَمَن يُؤْمِن وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا وَذُوقُوا عَذَابًا حَرِيقًا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَذَلِكَ بِآلِ فِدَاعُونَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 حتىتَّ يُغَي مَا بِأَفُسِهِم وَأَنَّ اللهَّ وَأَنَّ اللهَّهَ سَمِيع عَم كَدَأْ بِآالِ فِ الدْععونَ والَّذينَ مِنْ قَضلِهِم كَذذَّبُوا بِآياتِ رَبِّهِم فَأَهلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِم وأغرقنا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 اَمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَدِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسراء ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما ياتكم خيرا مما منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله علي من حكم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين والَّذينَ آوَمْ وَنَصَ أُولائِكَ بعْضُهُم أَْاءُ بَعْ والَّذينَ آمنوا وَلَمْ يهاجِ مَالَكُم مِ وَلَا يَتِهِم مِنْ, من شيءَيئٍ حتىَ يُهَا